Ya Kaab bin Malik radhiyallahu anhu katika kitabu chariado salihin Mbaye ni hadithi ya tisa katika babu tawba Ni hadithi ya shirin na moja tangu mwanza wa kitabu chariado salihin Paka kufikia hapa Katika kikao chamisho darasa ajma mosi ilo pita Tulismama katika kauli ya Kaab bin Malik radhiyallahu anhu Aliposema famabaitu hina dhakaruhu mali Kaab bin Malik anatuambia Kuwa bada ya kutajiwa Na na na wale watu wale wale watu Malik kumshawishi Ili mtume sallallahu alayhi msamaha msamaha kama wale vwomba, wale wangine, wale wangulia, Kama ಕಾ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ವಾ ಕಾಬುಮನೆ ನವೀಶಿ ಸಮೇ ಮುನಿ ಸಲಹು ವಸಲ್ಲಮಹ ವಾ ನಾ ಕಂಬೆ ಸಮಾ ಅಕಾಂಬೆ ಅಸ್ತಾರ್ ವಾಚುನಿ ಸಲಮಾಚ ಕಾಬಿನ್ Malik ಒ Kaab bin Malik ಮಾಲಿಕ್ ನಿ ನಿವೇವೆ ಹುಕು ಮಂವಿ ಚು ಮೆ ಸಲಹಾ ವಲೈ msamaha na ಮೊಂಬಮ udhuru Ili ಮೊಂಬ kukusamehe Kama ಅಮೆಹೆ wale wengine ಸಮೆ haya ಮನನು ಹಾ ಯ ಕಮ ಶವಿಶಿ ಕಾ ಬಿನ್ ಮಾಲಿ ಕಿ ಯಾ ನಿ ಅವು ಕೇವು ಫ್ಲಾ ನಿ ಇ ಕಂ ಬಿಜಿ ಅವೆ ಎ ಹಾಯ ಅಂಬ ಮೀ ನಿ ನಿಮೆ ಅಸೈಮಾ ನನ್ನ ನಿಮೆ ಅಫಾನ್ಯಾ ನನ್ನ ಇಂವಿ ಚು ಮೈ ಸಲಹಾ ಅಳಿ Watu, wako watu wawili kama Kama wewe uh, alayhi salatu Haya haya ambayo ulimweleza Na vile bile wakaambiwa kama wewe. Maneno kaab bin malik ಜಮಾ ವಕೇ ವಾಕೋ ವೀಲಿ ಮಂಬಿ ಅಲೆ ಸಲ ಸಲಮ na iman ವಂ ಮನೆ ನೋಹೆಲಿಯ ಅಂಗೀ ಸಬಾಚ ಅಂಗೀ ukathubutu ಐಮಾನ ಅಂಗಿ ವಾ ನತರಾರ ನಸೀ ಮೋ ಕ್ಯೂ ಕಬ wenzangu wawili ambao ni watu wema kama nilivyosema Kaab bin Malik fadakaru li rajulaini salihain wakantajia watu wawili ambao walikuwa ni watu wema sasa baada ya hapo Kaab bin Malik ndio anatuambia famadaitu hina dzakaruhu mali baada ya kutajiwa watu hawa wawili nikaamua mimi kuelekea mbele na kusimama katika msimamo wangu maana ya famadaitu ai qumtu au thabattu ala hadha athabati nikasimama katika ule msimamo ambao nilikuwa nimeamua Ikawa hakuna tena kurudinyuma Kurudi kumtume sallallahu alayhi wa sallam Kumambia kuwa uh, Ni meyasema manenu ya urungu Au ni meyasema manenu ambayo sio ya sawa Tuna swangi ya mbele katika Derasa ya leo manenu anayofacha Baada ya hapo Anasema Kaab bin Malik Radiallahu anhu Wanaha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam An kalamina ayyuhathalatha Min baini man takhallafa anha فاجتنبنا الناس او قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الارض فما هي بالارض التي اعرف فلبثنا على ذلك 50 ليله اسمع كعب بن مالك رضي الله عنه ونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا توم عليه الصلاه والسلام بعده هapo اك토ا امري اك토ا امري يقكتاذى watu واسيزومزنا نسيسي Ayuhat thalatha, sisi watu watatu. Min baini man takhalafa anhu, katia wale watuote ambao, hawa kushiriki katika vita, watu thamanini nakitu, hawa kushiriki katika gazu wati tabuka. Nakini mtume alayhi salatu wa salam, akatoa amri juu ya hawa watatu pekeyao, hakuna mtu aliena ruhusa kuzungumza nao. Anasema, wanaha nabiyo sallallahu alayhi wa salam, an kalamina ayuhat thalatha, sisi watu watatu. min baina man takhallafa anhu kati awali watu wengi ambao hawakushiriki nao katika vita kwa sababu wale walikuwa ni wanafiq sisi watatu ambao amri litolewa hakuna mtu anaruhusa kuzulumza na sisi ni watu walikuwa na imani rijalun mu'minun watu walikuwa na imani na ndio wale ambao walimwambia mtume aleyhi salatu wasalam maneno ya ukweli hawakumdanganya wala hawakumficha wala hawakutoa uh, uduru ambazo zilikuwa ni za uongo anasema fashtanaba an-nas na kwa hivyo watu wote wakatoepuka au kala taghayyaru lana wakatogeuka hatta tanakkarat liya fi nafsi al-ardh mpaka ardh ikani ikatubadilikia kaaba imalikana sema ardh yenyewe ikabadilika katika nafsi yango famahi ya bil ardhi allati aarif nikitamaka naona sio ile ardhi ambayo ya madina ilikuwa najua namna watu walivowageukea hawa watu watatu Kutokana na amri yamtume alayhi salatu wa salam Anasema falabithna Ala thalika khamsina leila Tuka kaa siku khamsini Tukiwa katika halihi Katika mani nuhaya Ambaye wa miyasema Ka'a bin Malik Tuna pata mafunza mawili mazito Na muhimu katika hayati al muslim Funza la kwanza Mashruoyetu Alhajri fauqa thalath Kwamba katika uislamu Katika sharia yaki islamu Iinaruhusiwa mungura muislamu mwingine zaidi ya moja wasiko tatu kama anabosema ka'b bin malik falabithna ala dhalika 50 laila kwa hivyo hii hadith ni asli kwa wanazuoni wa islam na wanazuoni wa sharia ya kwamba inafaa katika uislamu muislamu kumngura muislamu mwingine katika jambo ambalo lawaitwa alhajru alshar'i kumngura muislamu mwingine fawqa thalathin juu za zaidi ya siku tatu kwa nini tunasema zaidi ya siku tatu kwa sababu la yahillu لمرء مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث وهذا الحديث صحيح توم عليه الصلاه والسلام اناس سمعت في حديث ثابت عن عليه الصلاه والسلام حي فاين حرام قوموا اسلامكم غورا مسلم ومنزيه زائد سقط ثلاثه فوق ثلاثه ايام لا يحل سقط ثلاثه او chini سقط ثلاثه هذا مباح كما يقول العلماء على القول الراجح qaulina yotegemeka kwa wanazuoni baada ya wanazuoni wanasema la hii ni mafhumu mkhalafa la hujja فيها lakini na sahih kwamba yubah alhajru fi ma duna thalathati ayyam kinia siku tatu kama jaa ananabi sallallahu alayhi wasallam inafamu islamu kumbura muislamu mwanziwe na hii inaitwa alhajru shar'i maneno haya siku za nyuma tulikuwa twazumumza kwa kirefu kiasi fulani na hakuna ubaya leo kutaja haraka haraka mimbabe tafkid kwa kukumbusha الهجر يا اخوان على نوعين قبور مسلمه ومغيره ونكوني قصا كان جهه 2 او عينه 2 الهجر لسبب ديني والهجر بسبب دنيوي كمدغره مسلمه مئزيه لسبب زكيه الدنيا مكمغره مسلمه مئزيه لسبب زكيه ديني قبور مسلمه لسبب زكيه الدنيا هذا لا يجوز كما يقول العلماء بالاجماع اما الهجر بسبب ديني قبور مسلمه لسبب ya kidini hii inafaa lakini inafaa kufaa mwenyewe ni kwa sababu kupitia kwa sheria fulani hii kwa sababu ya dunia wanazoonya wanasema hii juice yani wanakusudia wengine haijuzu zaidi ya siku 3 wengine wanasema ina juice kati ya siku 1 au siku 2 au paka siku 3 kwa sababu za kidunia watu wanakhalifiana kwa sababu ya biashara kwa sababu ya mambo ya kiilimwengo yao ambao tunayojua sisi katika maisha yetu lakini kwa sababu ya kidini wanazoonya wanasema ya yuzu au yashra'u al-hajar inafamu islamu kumura muslimu mweziwe bi sababain kwa sababu mbili au kwa maana mbili maana ya kwanza li salih al-hajar kwa manufaa ya yule anayegura li salih al-hajar kwa manufaa ya yule anayegura na kwa sababu ya pili wanasema li salih al-mahjur na sababu ya pili ni kwa sababu ya yule anayeguliwa yule anayebura nayo vilevile ana maslahi yake ndio maana watu wanambura tukija katika hii sehemu ya kwanza ni maslahati al-hajr wa manafaa yule anayebura wanasema al-maqsud wal muradu bidhalika tarkul munkarat wal mukhalafat yule anayebura anafaa kubura kwa sababu kuna maslahi ndani yake na maslahi yake yeye ni kwa sababu ya kuepukana mambo ya batil na mambo ya munkar ni maana unaamrishwa katika uislamu ugure mambo fulani au watu fulani hii ni maslahatul hajar allah subhanahu wa ta'ala nasaima fi alquran alkarim wa itha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyanka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi zalimin kwa hivyo uislamu unaamrishwa katika uislamu na katika sheria usikae na watu wa batil usikae na watu wa makosa usikae na watu wanaofanya mambo ya shari na mambo ya maasi fala taqud ba'da dhikra ma'al qaumi adh-zalimin kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam wal khitab lahu wa li ummati haturuhisi sisi waislam kupitia kwa mafundisho haya kukaa na watu wa batil na watu wa maasi hii inaitwa hajra na kugura huko ni kwa monofaya yule anayegura kwa sababu ukikaa na watu wa maasi وكيكانى watu الباطن لا بد ان تتاثر بهذه المعصيه apabila شاكوا تاثيرك ان هذه معصيه ambayo ينوي فنع او تاثيرك نا ماو ينوي فنعا watu اوووكيكانا watu شرب الخمر وكيكانا watu مخدرات وكيكانا watu مسكرات وسائر الباطن وسائر الفواحش اكو شكا ان منتو تاثرك كمامو كما هذا كما ان وصفه متى عليه الصلاه والسلام في حديث Aljalisa salih su su rafiki ambaye ambaye ni Mfano Mfano yule yule Hapana shaka shaka na bile bile wako, kika, Na na Na Na wewe wewe vile vile vile vile yako yako mwili mwili wako wako utanuka harufu nzuri anachoma vyuma Bila moshi Kwa Hii ಸೋ ವಾ ನಾ ರಾಫಿ ಮೀರಿ ತಲೆ في القران ينتوابي نسكاي لاواط باطل نا هي ني حجر لمصلحه الحجر الله سبحانه وتعالى ناسما واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تبعد بعد الذكره مع القوم الظالمين انسم الله سبحانه وتعالى بليله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار انسم الله سبحانه وتعالى بليله وقد نزل عليكم في الكتاب وان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلهذه الايه ذاتها ambayo tumejisoma Allah subhanahu wa ta'ala anatuumrisha katika hizi aya tusikae na watu wa batil na manafa yake yanarudi kwa yule anayegura alhajar anawuthani min alhajar li maslahati almahjur aina ya pili ya kubura ni kubura kwa manafa ya yule anayeguliwa na hii inakuwa wakati yule aneguliwa qadir takabah mahzuran min almahadi amefanya moja kati ya makosa ambayo yanajulikana katika uislamu haya ni mambo ya makosa haya ni mambo ya maasi mathalan rajul tarik salah tarik as-salah yuhjar alama yuhjar ada yuhjar insaan la yuzaki yuhjar naam yuhjar mtu ambaye anafanya makosa maasi maasi ni imma tarkul maamur au fi'lu mahzur anafanya yale anawacha kufanya yale alioamrishwa au anafanya yale aliyokatazwa kwa hivyo idha fa'ala aw irtakaba almuslimu munkaran minal munkarat fuyashrahu hina idhin an yuhjar lakini kwa dawabit na sharia na ahkam fulani ambazo tutazitaja wakati mwingine vile vile anayeguriwa ni rajulun ibtadaa fi dinillah mtu ambaye ameleta bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ameongeza mambo ambayo hayamo هذا الرجل المبتدئ كذلك في الشريعه الاسلاميه يشرع ان يهجر وغيره اي ني كشريعه الاسلام وممته كما هو كغليوا كلقان على ما فندشه يا متى عليه الصلاه والسلام فله الحجر ان يكون عقوبه هي اين هي peril hjab لمصلحه المهجور وما نفعا يلى ان يغليوا يكون يكون هذا الهجر عقوبه له وزجرا ان يكون لسبب ya kumpa adabu au kwa sababu ya kumfanya apate kurudi katika njia ya sawa ikiwa katika kule kugura kutakuwa na manufaa kwa yule anayeguliwa kutakuwa na maslaha kwa, kwa yu hapa katha, na yule anayeguliwa kwa hivyo hapo kuna mambo kadhaa na mambo fulani yanaangaliwa yule aliingia katika makosa rajul la yusalli mtu tari ku sala yuhjar naham yuhja mtu ambaye hataizaka mtu ambaye anafanya fawahiish من <تكلم> ذان <أتكلم> والاعاذ بالله شارب الخمر وغير ذلك اكل الربا انا اكل الربا هذا يهجر انا غور وانا مسلم انا غور وانا مسلم تاديبا انا غور وانا مسلم زجرا انا غور وانا مسلم عقوبه هي دي اللي تثبت في كتابه الايه هذه لله سبحانه وتعالى ما غيره مما فندشه متى عليه الصلاه والسلام هي في كتابه حديث يا كعب بن مالك Alipo wakataza wa Islamu kutuzumundu na kinakaha bin Malik Na wenziri wengine wawili Inangia katika sehemu ya pili Ukuba Hii ilikuwa ni ukuba Ilikuwa ni punishment Taadib Kwa hawa ambao walikosa kushiriki na mtume halei salatu wa salam Katika gazu wa tabuka Kuna mambo katha wa katha ambayo yanaangaliwa Kuna ahkamu Zinazo fungamana na hawa watu wanauguriwa Mionguni muahkamu Kunaangaliwa Jambo la kwanza an takuna hadihi al ma'siyah aw ay yujada sabab al hajr lazima kutpatkaniwa sabab al kubura sabab yenyewe iwe ni sababu ya uhakika iwe ni sababu ya uhakika mathalan mtu unamgora kwa sababu ni tariku salah hii ni sababu miongoni mwa sababu za kubura mtu unamgora kwa sababu ni waqa fi al fawahish jahran mtu ameingia katika fawahish wazi wazi yuhjar naam hadha yuhjar imepatkaniwa sababu ya kubura muslimu haguri kwa kupitia kwa shaiaat kupitia kwa maneno ya kusikia nasikia wana fulani yuko hivi twasikia yasemekana fulani yuko hivi kwa hivyo tumgure hadha nahjuru huyo tumwache kwa sababu ya maneno ya ya ku, ku maneno ya kueneza ya urongo au kwa sababu ya rumors shaiaat hadha la yajus hadha muharram lian al'asl fi alhajr atahrīb kwa sababu asli katika kugura muislamu mzee ni haram هي يمروسي من باب التخصيص هذا مخصوص من تعميم هذا مخصوص من العام كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه يعني حكم خاص حكم عام كغوره المسلم مئزي هو حرام حفاي كغوره المسلم مئزي ispokwa katika kule kugura kuna maslaha kumetokea sababu ya kugura na tunajua kwa katika huko kugura mwislamu mweziyo itampelekea yule unayemgura Na tambi Kama katika Katika katika hii ya mtume sallallahu sallallahu wa wa malik hadithi nyingi haya maisha yao Abdullah ibn Umar anhu Siku nyingine mtoto salim ಚೀ وهو مناوى كمنبير تواكتازه عند بعض العلماء وهو اللي كان سالم بن عبد الله أكسيما تواكتازه لنمنعهن تواكتازه عبد الله بن عمر أكسيما مي من أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوأو نسيما كيومنا كي لأسيما مطوم عليه صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله والله لا أكلمك أبدا ستوزمز نوأو يتين كبسا مليلي ونسيما ونزوني كما في الحديث سمع كلمه حتى مات اكو زغمز ناي ثاني عبد الله حتى مات اختلف العلماء هل حتى مات يعني مات عبد الله او مات سالم موجه كاتك هو وي لكن اكو زغمز ناي ثاني حتى مات اما عبد الله ابن عمر او مات ابنه بسبب المخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم فايوه يناتوكيه بين يا بابا نا موناوي ينويزا كتوكيه بين يا امه نا مكوي النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض ازواجه الي غورا بعض او كهزه سيكو فلاني ميزي فلاني aliwagura baadhi awakeze kwa sababu ya mukhalafa flani uliotokea inaweza kutokea baina ya muislamu na muislamu mzee kwa sababu imma annahu kwa sababu imetokea asbab almujib lilhajar imetokea sababu ambayo inapelekea katika kugura na hii sababu lazima iwe ni sababu ya wazi سببا يا وادي ومهي جواا بياقين ان المسلمو كحقيقه عمل فلان و المسلمو كحقيقه قلنا امر فلان هايتكلز المسلمو هوي كحقيقه ماميئجيا داخل بدعه فلان و دواه يكه ني الحجب بعضه المسلمو له يهجر اخاه بسبب اختلاف وجهات نظر بسبب مساله يصوغ فيه الخلاف watu leo wanagurana kwa sababu ya masuala ambayo ndani yake ni masuala ya istihada inajuzu waislamu kuktelifiana waislamu kulinyuma walitelifiana nampa leo na kuktelifiana na rubama ila qiama saah watu na kuktelifiana kama vile mambo ya mwezi ni katika masai ambayo yajuzu au yasughu fihi alkhilaf yasughu fihi alkhilaf kwa hivyo si katika masala ambayo muislamu anaruhusiwa kumgura muislamu maziwa leo kuna waislamu amngura muislamu mwenzake kwa sababu ya masuala ishtihadiyah masuala ambayo ndani yake khilaf inaruhusiwa kisheria na iliwahi kutokea na iko na inaendelea lakini muislamu anangura muislamu mwenzake na yukalimu ashiru sanawati la yukalimu au amngura muislamu mwenzake kwa sababu ya shaia kwa sababu maneno ya kueneza ya urongo kwa sababu ya rumors ambazo zimezungumzwa hapa na pale huwa binafsi lam yatayaqqa هو بنفسه لم يتاكد كذلك katika kugura kunaangalia yule anayeguriwa je itampelekea apate faida au hukugura kutambadilisha au kumbadilisha ikiwa katika kule kugura kutampelekea yule unayemgura aniyazida sharran wa tugiyanan fala yushrahu hina idhin alhajar ikiwa kule kumgura yule unayemgura itampelekea kujidhi katika upotofu Na itampelekea kuzidi kupotea usi mgure Mathala, baba ameona kwa mba dawa hapa ya sharia ni amgure mwanawe La yukalimu, asizungo mzenaye Lakini yambagi huna anyastamila al hikma Baba hapa lazima atumia hikma Ikiwa kumgure mwanawe, itampelekea ile mtoto kupotea zaidi Ipi awla, haendelee kumunganisho ile mtoto na kumshkilia hivu hivu Au amgure aseme mimi huyumwana Kote na mbali macha kapote ya nge motone Ma huwa alaula? Alaula an yatamasaka bihada al-ebel Bora ni akai na huyumwana Haindile nae, azumumze nae Ajaribu kumpe hidayah Amuombe Allah subhanu wa ta'ala ampe uongofu Ajaribu kumpe mwa uibha Lakin na ya hujuru Kwa sababu katika hii hajar Hayitom nufaisha mtoto huyu kwa njia yote Bali tamzidisha ku ingia katika upotofu na kuingia katika dalal na kuingia kupotea kwa hivyo mas'alatul hajar ikhwan inaangaliwa yule anayeguliwa huko kuguliwa kwa kutunufaisha au kutazidi kumtia katika upotofu vile vile yule al-hajar inaangaliwa kuwato na dhafo inaangaliwa nguvu yake na udhaifu wake waislamu leo wanapopitisha mas'ala ya kugurianana wanafaa kuangalia hali yao waislamu tuko wapi sisi leo tuishi wapi Tunayo sisi wa islamu Tunayo nguvu leo Ya kusema hawa wa islamu fulani Au huyu wa islamu fulani tumgure Tusizungu mzenaye Au wa islamu hawa Tusizungu mzena, mzenao Na katika wa islamu kutowa Shawuri kama hiyo Au kupitisha amri kama hii Itawanufaisha wa islamu kia ngu kia ngu gani Au kwanjia gani Au kutakuwa na maslaha gani Kwa wa islamu kupitisha amri kama hizi Kwa hivyo haya ni masail Katika wa islamu ambayo Wa islamu wanafaa wa zingatia ಕಬಲಾ ಕ್ಲಾಮಸ್ ಬಾ ಕುಮೆ ಮುಸ್ಲಿಯೋ ಕುಮೂರ ಗಿರೋ ಕು ರಸಲ ಅಶ್ ರಾಜ je kun mas, kuna masala rajihah katika katika mambo haya au hakuna maslaha ikiwa kutotokea madhara ambayo yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko alhajar huna almuslimu la yahjur muislamu haguri iwapo kutoka kule kugura kutapelekea katika shari au kutapelekea katika madhara ambayo ni makubwa zaidi kuliko kuliko kugura nafikiri masala haya kwa wazi ekhwan Na tuliwae kuzumumza kwa kirefo zaidi zaidi ya hivi katika masiku ya nyuma Haya ambayo tumeazumumza kwa ufupi mimbabi atathikiri Kwa hivyo hili ni sumo la kwanza ambayo tunalipada katika maninu haya Aliyasema Kaab bin Malik Sumo la pili ya kwan Idhamu albala Aladhi ila qahu Kaab bin Malik Wasahiba Ni ukuba wa bala ambayo Kaab bin Malik Alikuuta pamoja na wenzaki wa wili Wenzaki wa wili ambayo tuliatalza katika hadithi كعب بن مالك الذي وتجه مرارا pamoja na hilal hawa watu watatu walipata balaa kubwa katika maisha yao kutokana na yale ambayo wameyafanya baada ya hapo mtume عليه الصلاه والسلام akatoa amri watu hawa hakuna mtu aliyena ruhusa kuzungza nao anasema kaab bin malik hatta tanakkarat liya fi nafs al-ard fa ma hiya bil ard allati a'rif wala bithna ala dhalika 50 layla siyo ardhi madina anayojua ardhi ikawabadilikia ikawa ni balaa kubwa الله سبحانه وتعالى ناسما في القران في سوره التوبه وعلى ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه نفس زاو زيكا ونذيك كبوا ارذيك وابدلكيا حتى وكتمان هوكو كتابه الى ارض وانا وشي جو yake يكواني حالي ngumu na hali nzito waliishi ndani yake na hii inaonesha katika balaa ambazo sahaba thurasulilah kama ka'bin malik ambao waliingia ndani yake baada ya kufanya hili kosa ambalo walilifanya lakum khalif mtume sallallahu alayhi wasallam katika ghazwa baada ya manilohaya anaendelea kutusimulia ka'bin malik kusta hadithi hii hadithi ambayo ni nzito hadithi ile na mafundisho na manufaa makubwa katika maisha ya muislam anasema ka'bin malik radhiyallahu anhu baada ya kutwambia falabithna ala dhalika 50 layla tukaka baada ya hapo siku 50 anasema ka'bin malik fa amma sahibaya fastakana wa qa'da fi buyutihi ma yabkian ama wenzangu wawili baada amri hii kutolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam wenzangu wawili fastakana wa qa'da fi buyutihi ma yabkian استكان ما معنى استكان استكان معناه خضوع وكاو ني و뇽ه من الاستكان والاستكان معناها الخضوع ني و뇽ه كما ان وصفه الله سبحانه وتعالى في القران وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ನೀ ಕು na wanyonge na kutokuwa na udhaifu katika dini ya Allah Subhanahu wa Taala kwa hivyo anasema kaabil mali wale wenzake wawili istakana wakawa ni wanyonge wa kaada fi bi yoti hima yabkian wakabakia katika nyumba zao wanalia waama ana ama mimi fa kuntu ashabb alqaumi wa ajladahum mimi nilikuwa katika wale jamaa watatu katika sisi watatu mimi ndiye nilikuwa ashabb alqaum mimi nilikuwa kijana zaidi kuliko wao Ashabba القوم Ayy shabab Mimi likuwa kijana Wale mingine wale kuwa tuwazima Wa ajladahum Men likuwa nanguvu za hindi kulikuwa hu Jalad Aljalad huwa lkuwa Nikuwa nanguvu za hindi kulikuwa wale mingine wabidak Fakuntu akuruju Wa ashadu salata Maa al muslimin Wa atufu fil aswaqi Wa la yukalimuni ahad Wa imi kawa mimi na toka Nenda mskitini Na sari pamoja na watu Pamoja na wa islamu mskitini Na nenda wa sokuni la pigarangu lesango sokoni na nwa vitu lakini msikitini sokoni barabarani la yakalimuni احد hakuna nene na kumzisha katika fakra hii hii paragraph tunapata mafunzo afatayo ad-damsu al-awwal an-nadamu shartun min shurut at-tawbah kule kujuta ni moja kati ya masharti ya mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala sahabatu rasulillah huyu murara na hilal radhiallahu anhuma walika nyumbani kuanzia siku hiyo mtume aliposema hakuna ruhusa watu kuzungumza nao wakawa wamekaa majumbani wanalia limadha yakian al-nadam kwa sababu ya kujuta nini ni alama ya kuonyesha kwamba sahabatu rasulillah ali banallahu ta'ala alaihim walikuwa na hofu na hashiya na kicho baada haya yaliyotokea baada ya hapo sasa ni annadam kujiuita mbele aalla subhanahu wa ta'ala alla laha an yufarrija anhum wa alla laha subhanahu wa ta'ala an yatuba alaihim wakao mbakiwa nyumbani wanalia sababu hakuna mambo ya kufurahisha si jambo la rahisi wala si jambo la ambalo ni gepesi katika maisha yao anabi sallallahu alaihi wasallam amara almuslimina fi an yashtanibuhum watu waachane nao kabisa katika mjini wa madina hakuna roho ya mtu kuzungumza nao habeleza kwa sahani ni jambu zitu jamaa waka wamekana yumbani yabkian wanalia usiku na mchana walia mina an-najab wa mina al-khashya wa mina at-tauba kila wakati ka hivyo nafikiria ile kosa lololifanya vipi ilikuwa sisi tukamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaaje sisi hatukushiriki na nabii sallallahu alaihi wasallam katika ghazwa mpaka leo ikawa kama ambaye sisi tuko tuko sawa sawa au tumefanana na wanafeq tumekuwa kama wanafiki aliyenatakallafu ananabii sallallahu alayhi wasallam hali sisi ni watu ambao tuna imani كيف ilikwaje kutokea mambo haya kama wanalia kwa hivyo hii ndani yake kuna faida ya kwamba muislamu اذا وقع في معصيه اذا وقع في مخالفه يجب ان يقع في الندم lazima ainge katika majuto na katika alama ya kujuta ikhwani huwa ibka nikulia wa rajul dhakara allaha حاليا ففاضت عيناه نيلى ketika wale watu saba wanaokuwa watakaokuwa tahta dhilil arshi arrahman yawma la dhilla illa dhilluh nily ambaye anaikaa peke yake faragha akakumbuka yale makosa na madhambi na aadham wa almaasi wa almukhalafat allati mabat wa allati salafat fفاضت عيناه min albukaa macho yake akaanza kutoa machozi kila kika hivi anakumbuka vipi alimkosea allah subhanahu wa ta'ala Mipia kangia katika maasi ya haya Mipia kangia katika makosa haya Mipia kangia katika kuwacha Haya mambo ambayo ya likuwa ni wajib Ya likuwa fanya Ukitahamaka mati waki anatoa machuzi Na iyo inakuwa ni faraga Wewe na Allah subhanu wa ta'ala pekeenu Sio kwa ajili ya mtu fulani Au kwa ajili ya mtu fulani Fuzo la pili ehkwan Natukamana na manilu haya Kaha bin Malik Wanasema unazuuni فيه جواز التخلف عن صلاة الجماعة أو أنه يُعذر في التخلف عن الجماعة لمن وجب عليه الهجر يقول أنبائي إما وجبكك وكيفاني قطبه حكم الهجر عنه سوى قطبه ذري صلاة الجماعة جواز التخلف عن صلاه الجماعه لمن عوقب بالحجر ينافق ويوله امباي امepewa hukuba yakuburwa na waislamu asizungumze waislamu asizungumze naye ikitokea hukumu hiyo yule aliyepewa hukumu ya hajr aliyepewa hukumu ya kuguliwa anaruhusiwa kutokwenda msikitini kuswali na waislamu fyasali wa yusali fi albayt hada kalamu alulama hiy ni istimbab ya ulama حكمه امبayo wanatoa ulama kutokana na maneno hayo maneno haya utayapata katika kitabu cha Fathul Bari bil Imam Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani vile vile ni maneno haya amesema Al Imam Nawawi fi Sharh Sahih Muslim ana sema yu'dharu fi at-takhalluf 'an al-jama'ah li man 'uqiba bil hajri yule ambayo anafanyiwa hajr 'uquba ana ruhsiwa kutohudhuria salat al-jama'ah dalilia kama watoapi wanazuoni hawa wanasema kwa sababu لانه مراره وهلالا تخلف عن الجماعه فكان فكانا يصليان في بيوتهم وكانا نسال مجبالي كانوا هو جمسكتيني الليikuwa kaenda msikitini ni nani kaab bin Malik radhiyallahu anhu yeye mwenyewe anasema anasema fa kuntu akhruju ashhadu salata ma'al muslimin mimi nilikuwa nashuhudia swala pamoja na waislamu lakini wale wenzangu wawili morara na hilal walikuwa nyumbani wamekaa wanalia awewe hata kutoka نبتوم عليه الصلاة والسلام عليك أن نجوه قم با مرارة نهلال ما كان يحضر يحضران الصلاة مع المسلمين وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً كسبابه نحكم يكي إنا جولي كان نكتو كان نقم با نفسي تيارئي نذيكي كبوة كي لم يسلامنا يمونا هكونا لينا روحو سيخوز غمزنا ويبع كعب بن مالك رضي الله عنه وين إني لكو حاليا ويأي قم بجنا مرارة نهلال Hakuna muislamu alia ina ruhusa ya kuzgumza nao Kaifa ya khuruju مع المسلمين li usalli Fakana Dhani ka shadeidan عليهم Ikawani jambo zito Diomana wa karuhusi wa kusali Biskitini Hii ni hukmu ya kwanza ina watukamana na maninu haya Hukmu ya pili au fayda ya pili Na tukana na maninu haya Ayuhal ikhwa Istijabatu sahaba li amri nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Ni sahabatu rasulillah Kuitikia amri Yamchume sallallahu alayhi wa sallam kaabi almalik anasema wala yakallimuni احد nikomsikiteni hakuna anayezungumza naye sokoni hakuna anayezungumza naye barabarani hakuna anayezungumza naye limada lani nabii sallallahu alayhi wasallam kad amara au qadnaaha almuslimina an muwasatihim wa an musahabati musallamu alayhi wasallam ametoa amri ya kugurwa hakuna ruhusa mtu kuzungumza naye kwa hivyo yuko yusallimu an-nas kumsikitini ana swali allah akbar pamoja na waislam akitoa salamu hivi angalia hakuna nae kuzungumza naye watu wamwangalia kila mtu enda zake watu wamwangalia kabil malik huwa huwa qawi anasema mimi shabab naweza kutoka kwa hivyo anaweza kustahimili ana nguvu aenda sokoni apita barabarani watu wamwangalia watu wamwangalia yawm al-awwal yawm athani yawm athalith ar-rabi' 50 yawm siku 50 هو ني مزمو 1 na siku 20 muda mrefu sana ikhwan ma yukalimuni احد wanasema anazuwuni hadha fihi istijabatu ashabah li amri nabiy sallallahu alayhi wasallam hakuna hata sahabah moja aliy khalif amri ya mtume alayhi salatu wa salam kwa hivyo haya au hizi ni faida mbili ambazo zinatokana na maneno haya aliyosema ka'bin malik faida ya kwanza ni kwamba yule anayeguliwa ana ruhusa ya kutosali msikitini pamoja na waislamu yusali fi baitik na faida yetu ni istijabatu ashabah li amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na vile vile faida tatu tumeipata katika maneno haya ni al-buka wanadam ala al-maasiyah ni muslimu quluta na kurudi yuma na kutaka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuingia katika maasiyah baada ya hapa ka'b bin malik anaendelea kutuambia وآتي رسول الله, الله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه نا nilikuwa kuongezea zaidi ya kwamba nilikuwa naswali pamoja na waislamu na nilikuwa nenda sokoni na pita mbarabarani katika mitaa ya Madina hakuna mayo kalimu ni احد anasema kaab bin Malik waati rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa asallim alayhi na nilikuwa naja paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na msalimia wa huwa fi majlisih ba'da salah Akiwa yameka katika kika uchaki Baad ya kusali Mtuume shasuali mskitini Shawa sali shawa islam Yuku katika majlis yake Yameka Kaab bin malik Baad ya kusali Alikuwa akija paka mbele ya mtuume Sallallahu alayhi wa sallam Yusallim ala nabiyya Alayhi salatu wa sallam Fausallimu alayhi Wa huwa fi majlisihi Baad ya salatu Anasema faakulu fi nafsi Baad ya kum salimi ya mtuume Kaab bin malik Anasema Halafu mimi najiyambia katika nafsi yangu Baad ya kutuwa salam aqulu fi nafsi nazumumza katika nafsi yangu najiambia hal haraka shafatayhi bi raddi salami am la mtume sallallahu alaihi wasallam je amtingisha ulimi wake katika kuuitikia salamu yangu au la qala al ulama wana zoni wanasema fundisho la kwanza lilioko katika maneno haya jawazu au fihi jawazu عدم ردي سلامي على المهجور يلهى نغوليوا حتى سلامه يake ايريكيشو لا يرد عليه السلام والدليل على ذلك قول كعب رضي الله عنه اقول في نفسي هل حرك شفتيه برد سلام او لا متومه هل يس كعب بن مالك ام تولى سلامه ام متومه السلام عليك يا رسول الله امغاليه دمواك او شفتي يعني دمو مكي متومه عليه الصلاه والسلام كييوا انغالي هوي اوون هاوتينشكي دم متومه صلى الله عليه وسلم يعني حتى سلام لا يرد على المهزوم يكفيك يا حكم يقوجورا من اسلام حكمه يا كذا كما قلنا ان يجوز له التخلف عن الجماعه مع المسلمين في المسجد الحكم الثاني الله لا يرد عليه السلام حتى سلامك يا رجش اكيتوا سلام سلام عليكم هذا مهجور انت هجرت انسان وممبولا انت ليش تارك سلام لو سلم عليك ما ترد عليه السلام السلام عليكم باني. بس حتى سلامه يتيقو كمياء تمشي وين ذاك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدا حجر المسلم بسبب عقوبه تاديبا تربيه حجر عقوبه حجر ديني شرعي ما يرد عليه كمونم هيتكي سلام فهو سجه وكشنگا قومه مونسلامه هايتكيه سلام yako الى ليكوغورا وتقسمه مونسلامه غني هو مونسلامه حتى السلام هايتكيب سلام يا مungu نعم سلام يا مungu لكن هو الله سبحانه وتعالى هو اللي unasema salamu ya Mungu ndiye alitoa amri hii kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa sababu Ka'b al-Malik hata salamu alikuwa akijiuliza katika nafsi yake mtume alayhi wasallam hii salamu anaiitikia au hakuiitikia marath alayhi salam fa اقول في نفسي هل رد هل حرك شفتيه برد سلام ام لا كيشa naendelea kusema Ka'b al-Malik radiyallahu anhu ثم اصلي قريبا منه هاي المambo yote alifanya Kaab bin Malik ya ikhwan watu wamengura tuma alai salatu wasalam ametoa hukumu ya hajif lakini bado Kaab bin Malik yumo hapo inua mikono akakaa nyumbani na yeye akalia kama wenzake wawili wala moyo wake haukudhufika wala hakuingia unyonge na kana ashabb alqaumi wa ajladahum ya alikuwa na nguvu zaidi kijana mdogo kwa sababu anazo nguvu na hima na hamu ya kutaka msamaha wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutohakupendelea kujiweka na yeye dhaifu na kujiweka dhalili na kujiweka mnyonge kwa sababu kwa na waislamu kao na waislamu يسلم معهم في المساجد يكون معهم في الاسواق يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم Anasema ثم أصلي قريبا منه نحن نحن نحايق نحن نحن نحن يسيح كذلك أصلاحنا نحن نحن نحن نحن تحن نحن يحسن نحن نحن نحن ت Blair ثم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لكن في الصلاحka نحن نحن نحمر منه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تح impost سلح نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ya kuibaima yani ya kuangalia ya kuiziwizi usariqun nadar huko hiyo swali wa usariqun nadar namwangalia ile ya ya kujifichaficha usariqun nadar yani anzuru ilay khufya namwangalia ile kisiri siri ile ya ni hii mnasema ya kuibaima waje wao nafikiria abd alrahim wadh n'am huko hiyo swali wao fi salat amwangalia mtume salalahu alayhi wasallam ile n'am yake upande upande أنا سيما فإذا أقبلت على صلاتي نكي ونكو كتك صالة هنغو نكي ونكو كتك صالة نظر إلي نمو نمتوم يو نمتوم يو نمتوم وإذا التفت نحوه نني كمو نمتوم صلى الله عليه وسلم أعرض عني يو نمتوم ها يكو كتك صالة واضح يا إخوان نرولي أسيما وأسارقه النظر نيكاو نمو نمتوم يو نمتوم يو نمتوم faiza aqbaltu ala salati nikiwa katika swala yangu na swali na huko naangalia na kwa mbali namuona mtume sallallahu alayhi wasallam na macho yake nadhara iliya namuona mtume yeye anaangalia wa iza ittafattu nahwa na niki itizam nikipeleka macho yangu kwa macho ya mtume sallallahu alayhi wasallam arad anni namuona yuangalia kana hii فقره den yake kuna mafunzo mawili ad-dars al-awwal الفائدة الأولى كما يقول العلماء الحافظ ابن حجر في فتح الماري الإمام النووي في شرح المسلم أنا سيما فيه جواز مسارقة النظر في الصلاة وأن ذلك لا يبطل الصلاة الحافظ ابن حجر أنا سيما وأن ذلك لا يقدح في صحة الصلاة كما إن فهم إسلام أكيوي وصالي إن روسيك في بيسر في سماتو يجوز ولم يجوز يجوز kamo alikuwa hujui hiyo jua wejose hasa ikiwa kuna nini kuna maslaha ndani yake si kwamba kwa hivyo ukaskia maneno haya leo kwa hivyo kuanzia swala zako za leo zote wewe ukiswali ukawa una pesa macho ni mbaya pesa macho keswali jana tusikia kwenye darasa basi yafaa kwa hivyo kuanzia swala ya leo mimi nitafanya laisaha hada almurad ila kana hunaka madha dai ikiwa iko haja kaabi malik Hankuwa katika sola azakir zote ya pepeza macho Angalia huku na huku Ni sola hizi tu Alipokuwa katika wakati wa ukuuba Katika wakati wa punishment Katika wakati wa taadib, tarbia Ndiyo alikuwa kifanya hivi ya kisali na mna hii Siwa katika waki wote Kana yisali hakada La Fa ila kanu huna kadai Mathala nwa sali hivi Asa huila na yisali yumbani Mathala sala ya suna Alafu Kisha kuna kitu pale mbele yaku kuna mtoto au kuna kitu hivi waweza kupeleka macho hivi kuangalia kwamba e, yuko sawa e, haanguki au paji katika pahali ambapo pata mdhuru na mambo mengine kama haya. nafikiri tuelewana ekhwat naam usije kaelewa kimakosa usije kaelewa kimakosa kwamba kuanzia swala yako ya leo wewe waruhusiwe kuupe pesa pesa macho kuangalia mtu maana kuna watu wengine wanayo tabia hiyo hasa kiswali swala ya sunna au ikiwa ankoswa swala masbuq kuna rak'a fulani zinampita hakisimama kuswali akiwa kule sehemu za mlango pale ana kiminija sala rakaia tatu au rakaaina imempita kila anaepita amwangalia kuanzia juu paka cheki angalia watu namna hiyo musalaka tul nazara اذا ما في داعي hii inaondoa khushu ya sala subhanallah hii inaondoa khushu fi salat wal ladina hum fi salatihim Haa shi uon Tasa wewe ukiwa wa swali Kila naipita wa mangalia Na ukimona Kila mmoja unayemona Unajenga story katika kile hako Haa uyu Haa fadhali na mwona Ikona mdayi Goja ni maliza sasa hivi nita mfata Mwengili unamwona pale Haa uyu Tengene ni shabiki mweza kwa mpira Tasa wewe ni Arsenal Yee ni Manchester Haa uyu Jana tuwa funga Kwa nye sali Jana tuwa pija 3 bila wana in kitoka leo mtakumbukusha tunwala jana tatubira kwa nyaswa ukumbuka pira ukumbuka biashara ukumbuka unayemdai ukumbuka anayekodai hapo كله yajri fi salat na'am katika swala ya ikhwan nyingine waoa katika swala watoa talaka katika swala au wa bibi mwingine pia iwamwacha auuza container anunua anunua lori ashalizuza katika swala yote hii fi salat na'am لا ينبغي للمسلم ان يكون خاشعا في صلاته فوهي يسموا الكنزه يقوان تليله يقوان وماكني نتليله بحكم من فقيه الصلاه الخشوع لكن حapo waislam wanasema yajuz kwa nini wanasema maneno haya waislam wanazuoni wanasema wanazuoni maneno haya kuonesha kwamba musaharakatun nadhar fi salah la tubtil haybatil salah ikitokea kwamba umefanya salah haybatil iko pale pale lakini unapunguza thawabu ya salah bi shak ولا فهموا طوابع يا سائل سموا لنا فينا <تصفيق> ايها الاخوان katikamana leo haya شفقه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه حروما ورحمه وحنان وشفقه يا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابك اناليا katika hi fatra ya ta'did katika fatwa ya ukuba ಶಹನಾ محبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا كان جزء من اجزاء الدعوه هذا كان جزء من جزء من اجزاء الدعوه هي ilikuwa ni sehemu miongoni mwa sehemu za da'wa ila rasulullah صلى الله عليه وسلم kwa hivyo hii ni alama ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake si haja ya chuki kama vile baadhi wa waislamu leo aweza kukugura akadai kwamba hii hajar anafanya ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa fi qalbihi bughd wa shahna na katika moyo wake umejaa chuki na na hasad na bughdha kubwa katika moyo wake hadhalaysa bi hajar alshar'i hadha laysa bil hijra shar'i hadha hajar muharram li'annahu mabni 'ala ma lam yashnahuhu Allah subhanahu wa ta'ala lakini Mtume alayhi salatu wasallam halmura ka hab al mali akaogura nawali wengine watatu lakini fi qalbi yash mahabba muhabba likaab bin malik baadaye yampenda kaab bin malik kullal hub fi qalbihi hanan fi qalbihi shafaqa salawat rabi wa salamuhu alayh ndio ikawa akiona kaab bin malik ameangalia katika swala yomwangalia akimtizama kaab bin malik akimtizama upande wake hu yuangalia kando او نشي قوم بميمين كتك عقوبة لكن كاب المالك اكي انجليه كاندو تومي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه تكبه مواجه يا إخوان كيفو هجر سبب أو وسيلة من وسائل الدعوة هجر وسيلة من وسائل التربية من وسائل العقوبة ليس وسيلة من وسائل الشحناء والبغض سيكتك سبب يكو تكيه هو سبابوا يا watu kufarakiana na watu kuvunjana na kuharibiana sifa na majina ili tuzingatie ehwan kupitia na ma maneno haya ka'ab bin Malik radiyallahu anhu anasema fa kuntu fa idha aqbaltu ala salati nadhara ilayya wa idha altaftu nahwa hu a'rada anni anaendelea mbele ka'ab bin Malik kutuambia hatta إذا قال ذلك علي من جفوة المسلمين كله وإسلام كنقرة في حالي وإسلام هكونا أنيزممزنا من ممي إلي بو نزيدي نلي بو يولى كوامب ساسا يميكوه نكوبة قال ذلك علي نمي يولى ساسا يميكوه نكوبة masiko mengi amepita maafi ahad yakalim kaab bin malik mafi ahad yakalim asema jafwa jafwa ni jafaa mtu ukiwa uzungumzi naye mtu ukiwa baina yako na baina yake hamu na tena uhusiano uh, au علاqa inaitwa madha inaitwa jafaa inaitwa jafwa katika lugha ya kiarabu kwa hivyo kaab bin malik asema kule kugura nilipoona kwamba sasa kumezidi إما زيدي نفسياتنا من ويوك هيك وزاة أنك تحمل هيك وزاة أنك بيبا مهام بهم يكون ما زيدي ها يكلمه أحد يا إخوان لا في الصلاة ولا في الشارع ولا في السوق ولا في أي مكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى السلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرك شفتيه في رد السلام تصور تصور ذلك زيدي يا إخوان من اقسى ما يكون في قلب المؤمن من اشد ما يكون في نفس المؤمن اقاموا ساسا كعب بن مالك اقاموا اتشكو هاتوا نجينه هاتوا غاني اللي اتشكو كعب بن مالك انا اسمع فمشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتاده مambo yalpomzidi medina ikamoo sasa sato kule pale mjini aondoke pale kwa waislamu aone sasa pala pale pa pembakia ni moja niende kwa bwana mmoja sahabi min ashabi rasulillah jina lake aitwa abu qatada akaamua achukue hatua hiyo sasa aondokee waislamu pale angalau kidogo nafsi yake ipate utulivu na ipate كوبمبا كو كيا سي فلان الى ذيكي na lile joto la jafwa lipata kumpungukia katika nafsi yake radiyallahu anhu waridhah asma fa ma shayt ni kenda hatta tasawwartu jidara ha'itin abi qatada mpaka nikaupanda au nikauruka tasawwartu bisin tasawwartu ay tasallaqtu nikauruka jidara ukuta حايطي ابي قتاده مستن لا ابو قتاده ابو قتاده صحابي من among masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam ابو قتاده نكونيا yake ambayo kuna baadhi ya masahaba ambao zile kunia zao zilizili kuwa zinajulikana zaidi hata kuliko majina yao kama vile Abu Bakar Siddiq radiyallahu an anajina yake lakini akajulikana zaidi na nini na Abu Bakar Siddiq Abu Hurairah radiyallahu an على جلالك عبد الرحمن ابن سخب كتقول وانا زوني اليه صحيح لكن اكجدكانا زهيد و ابو هريره ابو قتاده كذلك في م ngangoni مصاحبه الرسول الله جلالك ابو قتاده لكجدكانا زهيد كلك لأصلي جلالك الاصلي جلالك الاصلي من هو الحارث ابن ربعي الانصاري السلم الانصاري رضي الله عنه جلالك ايت الحارث بن ربعي هو الحارث ابن ربعي اباني ابو قتاده alikuwa ni sahaba alikuwa na bustani lake sehemu kidogo kando ya madina kaab bin malik akaamua ende huko akaingia vipi katika bustani hiyo aliruka ukuta akaingia mlangoni anasema yeye mwenyewe anasema tasawwartu jidara haiti abi qatada aka ruka ukuta akaingia paka katika bustani ya abu qatada man abu qatada anasema kaab bin malik wao ni ibn ammi ni mtoto wa ammi yao wa ahabbu an-nas ilayya na mtu ambaye nampenda zaidi katika nafsi yangu kuliko mtu mwingine yote mibaini sahaba ti rasulillah mtu aliyekuwa na mahabba zaidi na kaab bin malik karibu zaidi na kaab bin malik man huwa abu qatadah jamaa yake mtu wake familia yake wa ahabbi an-nas ila kaab anahusiana na kaab bin malik kaab bin malik al-ansari na huwa vile vile naye al-ansari wa huwa al-Harith ibn Rabi al-Ansari mtoto wa am yake walipofika hapo sasa hapa ni mwisho akaamua hapa nilipofika sasa angalau roho yangu itatulia mtoto wa am yake jamaa yake familia yake kipenzi chake habi naasi ili asema faqultu nikamwambia Ya ya Qatada Qatada Ah baada fasallamtu alayhi asalamu Asalamu alaykum alaykum wa wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh Abu Abu Asharuka Akafika ಕಫಿಮ ವರಹ ವರ ما رد علي سلام ابو قتاده ابن عمي وحب الناس الي كبن زي ابو قتاده اقرب قريب الى ابي قتاده احب الناس الى ابي قتاده كعب بن مالك يسلم عليه اسمع والله ما رد علي السلام. سلام سلام عليه بويتو اكو يتكيوان ابو قتاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف ما في شيء لي كمميزه كبيسه ابو قتاده كعب بن مالك رضي الله عنه حتى ابو قتاده هذا ابن عمرو هذا قريب لي هذا حب الناس الي اكسم كعب بن مالك فقلت له ndika manbiya asasa, manbiya Abu Qatad. Anshuduka billah. Heal ta'lamuni anni uhebbullaha wa rasulah. Anshuduka billah. Maa maana anshuduka billah? Anshuduka billah maanaahu uqsimu alayka an tarfa'a nashidhi. na kwa pia kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala uenoe sauti yangu nashid ni sauti katika lugha ya karabu nashid an tarfa anashidi wa an tastajiba li da'wati au tastajiba li uni tikia sasa waarabu zamani walikuwa wanamsema au maalum mtu akitaka kukuomba kitu kwa dhati yake na moyo wake akuambia katika lugha ya karabu anshuduka billah Mwarabwa kikwambia anshuduka billah Amefika mwishu kabisa kukub Omba Ameyapa Kwa jina la Allah subhanu wa ta'ala Umuitikie na umtimizie Haja yake na maneno na yukwambia Umskize Akisha fika hapo Ujua mefika mwishu kabisa Ihtiram ya hali ya juu kabisa amekupa Katika maneno ya kikarab Mwarabwa kikwambia Anshuduka billah Mana yake eesh maana معناه أقسمت عليك أن ترفع نشيدي أي أن ترفع صوتي وأن تستجيب لي و... أو تستجيب لدعوتي أي من يظلم أن العلامة بن الأثير كتك مفردات الحديث كي بقى بالمالك أكما بيها بقى تاد أن شدك بالله نقوى بيك واجين لأ الله سبحانه وتعالى نقوى نوريا سوتيانه أباتكو نيتكير متوانه na unijibu haya maneno naye kwambia hal taalamuni wajua je unayo habari na wajua ya kwamba anni uhibbu Allah wa rasula mimi ninampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake fasakat Abu Qatada akanyamaza Qabe Malik anasema fa uttu fanashaddu nikarudi tena mara ya pili nikamwambia tena maneno yale yale fanashatu tena nikamwambia tena mara ya pili anshadu kabilah ataalamuni anni uhibbu allaha wa rasulahu anasema ka'b bin malik fa sakat akanyamazata tena mara ya pili alati fa udtu fanashatu nikaruli tena mara ya 3 nikamwambia tena abu katati يا أبا قتاد أنشودك بالله هل تعلمني أني أحب الله ورسوله قال ها فما لا يتاكو ساسا البرسيما أبو قتاد رضي الله عنه أكم جيبك أب كم من بيه الله ورسوله أعلم بس ها ينجي ومنينو يا أبو قتاد بس أكم جيبنا أم وقال لكم يبولا بما انا وانا وزوني وانا اسمع ما كلمه حتى هي كممبيه الله ورسوله اعلم ني سواسوا انا كنتozungumza naye يقول العلماء في فقه الاسلام مته كيهاكي يسمي سيزungumzi kisha akaja akasema Allahu wa rasuluhu aalam anavunja kiapo la havunje kiapo la yahna ma alayka far ليش لان هذا الكلام ليس بمنزله الكلام. وكطकानाنا الحكم هي وكطकानाنا المنن هذه. انا اسمع كعب بن مالك ففاضت عيناي. حapo sasa ndio machozi yakinitoka. Kama hajawahi kulia huko nyuma kaab bin malik hii ndio mوقف nzito kabisa iliyomkumba kaab bin malik katika hii fatra ya ukuba katika hii fatra ya tarbia na ta'dib Ilio mpelekea mpaka macho yake Ya kajuturuzika na kububujika matosi Fafavat Mina alfayabani Si machozi kidogo Mengi Anasema fafavat Aina ya macho yangu hapo ya katoa machozi kuingi Watawalait Nikaunloka taratibu Hatta atasawartul jidara Nikaruli nikaupando Ule ule ukuta nile ujilia Ule ule ukuta nile ujilia nileva upanda nika upanda tena mara pili nikaondoka mafunzo baina yanotokana na maneno haya hii faqara tulisoma ad-darsu al-awwal wanasema wa nazooni an hafidh ibn hajaj al-imam an-nawawi wanasema hawa wede rahimahu rahimhum allah ta'ala wanasema fihi إيثار طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مودّة القريب نروليا فيه إيثار طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على على مودّة القريب ndani ya fakara hii ndani ya maneno haya tuliyoyaskia sasa hivi Fundo la kwaza tnolo lisoma Tnolo jifundisha katika mani no haya Ni funzo lakuwa wa muislamu Anatakiwa atangulize taa ya mchume sallallahu alaihi wa sallam Na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hapu Mbele ya mapenzi ya yule alia yikaribu yaku Taa ya mchume nakua mbele Taa ya Allah subhanahu wa ta'ala inakua mbele Kabla mbele ya mapenzi ya yule aliye karibu na wewe Abu Qatada alipojiliwa na Ka'ab bin Malik alijiliwa akiwa yeye katika bustani hakuna mtu yoyote watatu anayeshuhudia maneno yao kati ya hao wawili baada ya Allah subhanahu wa ta'ala akudumgeni kama sahaba walikuwa hawana ikhlas kama sahaba walikuwa hawana khashia kama sahaba walikuwa hawana muraqabatu llahi azza wajal fi sirri wal alam abu qatada anga alitikia maneno ya kaab bin malik na anga alizungumza naye hakuna mtu anayewaona anga mwombea peve hayo aliyofanya ni mazito nenda kwa mtume kama umemsikia anga jaribu kumlewa anga jaribu kuzungumza naye angaa roho yake pate kutulia yione vizuri kalla خشيت الله عز وجل مراقبه الله سبحانه وتعالى في السر والعلم صاحبها هو القنا المنافق ها هو القنا المنافق في اينه يوت هذا اقرب قريب الى كعب بن مالك ابو قتاده toto عمي ياك كبيسا بل احب الناس الى كعب بن مالك لكن بمجرد ان هاو ماpenzi yakai kwa kando mawadda yakai kwa kando السلام و قريب كايكا كانتو السلام والسلام عليكم يا ابا قتاده لا يرد عليه السلام انشدك بالله اني احب الله ورسوله جل وعلا مره ثانيه ما يرد عليه اديポमोना ساسا يوي اند레 ليا kuzungumza ما كلمه منين اللي مجيبو قالو اممبيه الله ورسوله اهلا اكممبيه نعم اكممبيه لا اكمتو جواب يا اخوان هذا درس من اعظم الدروس الذي ينبغي ان يتحلى به المسلم ويتمثل به المسلم ويطبق هذا الدرس المسلم في حياته دائما وابدا كيف اني شكو انا فوق مبالي اكو او انا فوق مبالي اكو بيني يا طاعت طاعه الله ورسوله وبين موده قريب موده صديق موده صاحب تقدم طاعه الله وطاعه رسول الله هاي المpenzi yanaka nyuma tuhibbu zawjatak na'am wampenda mkeo sana lakini inapofika katika ta'atullahi wa rasulihi la ataa takunu awwalan ataa tuqaddam awamirullahi azza wa jalla اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه هي التي تقدم على الموتى متتوق و ممدى سنه نعم لكن امام طاعه الله لا اولادك بناتك زوجتك اصحابك اصدقائك لا تقدمهم على طاعه الله ورسوله مهما بلغ من الحكم mahamma balagu minal hubb namna utakavyofikia katika daraja ya kupendwa hao wanawapenda wae karibu utakavyokuwa lakini waambie hii ni amri ya allah subhanahu wa taala na hii ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nakupenda sana mwanangu na nakupenda sana mke wangu lakini hii ndio amri ya muenzi mzungu na hii ni amri ya mtume wake mama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amri Aisha radhiyallahu anha siku moja alipoteleza akaisheria kwa mkono wake mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa ishara juu ya Sauda akitoa ishara juu ya moja wakati wakeezi wa mtume alayhi salatu wasallam kwa alikuwa ni mfupi akafanya ishara ishara ya mkono tu hakuzungumza اقوم امبيه ام توم عليه الصلاه والسلام تلك المراه القصيره اشارت اشاره بكي لك توم عليه الصلاه والسلام بالبدايه كان بين اشياء وزيت ومكوسه اللي يفعل on the spot مباشره وهي احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه يا عائشه لقد قلتي كلمه لو مزجت بماء البحر لما مزجته فباء عائشه pometamka maneno ambayo lao yatachanganywa na maji ya bahari yatachanganyika bahari yote itaharibika neno moja mmelizungumza awamr Allah kwa amr rasulilah sallallahu alaihi wasallam tuqaddam ala ala ala mawaddati albashar wa ala mahabbati alnas wa ala mawaddati alqareeb haya maneno eh ikoani mnasito tuyaoke saa zote katika fahamu zetu ni mambo ambayo yanatupitia kila leo katika maisha ni mitihani ambayo saa zote anatupitia katika maisha yetu saa zote unapata ibtilaa unapata fitna katika watu wako wa nyumbani katika watu wako wa karibu katika jamaa zako katika sahibu zako na marafiki zako kunatokea baina yao na baina ya amri ya allah subhanahu wa taala kuwa mwangalifu kuwa na istiqama kuwa na mweqif salim موقف ثابت أمام الله سبحانه وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم الدرس الثاني من هذه الفقرة صومه لكيلي سيدة يفير ابن ايتوه كتك فقرة هي كتك هي باراغراف جواز تسلق أو جواز الدخول على دار الصديق أو الجيران بغير إذنه ومن غيري بابي إنافاك ومسلام كوينجيه كتك نيومبا يا جيراني ياك أو صاحب ياك أو مسلام منزيوي بلا إذنه ومن غيري الباب بالي حتى بلا كنت أكبر ملانجو هاي مانينو هاي جاكمليكا كوسيو كفاني هراكا وكاليو ومكوسة كنا مانينو ارتكاملش يجوز للمسلم an yadkhul dara ghayri dara jiranihi dara sadiqi kuingia katika nyumba ya jirani yako nyumba ya rafiki yako nyumba ya sadiqi yako bila idhini yake au kuingia bila kupitia kwenye mlango katika sehemu zingine ambazo zinajulikana mtu anaweza kupita wanasema wanazuoni kama sharti mubir sifanya haraka bi shart tayyib al shart al awwal ಇರೀನ ಅಂತರ್ತಿಯ ಕೋ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೀಶ ಕೊಂಬ ಮುಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಕುರಿಯ ಆಮೇ ಕೂಪ ಈಜಿನಿ ಆಮೇ ಕೂಪ ರಾವಿ ಇಳೆ ಮುಂಜವೆ ಮುಂಜೆ ಬುಸ್ತಾನಿ ಅವಂಬ ಕುಣ ಮೇಲೆ ಕಠಿಯೇನು Una ufahamu fulani katenu inaeleweka Kwamba weweza kuingia kwake wakati Yowote utakawo mina leili au mina nahar Mume shibana Mume ingiliana Mume juwana Mume kwa karibu Mume pendana Kiasi kwamba weweza kuingia kwake Fi ayu wakti Wa biduni idhe Hatha mwujudu o gheri mwujudu Hatha mwujudu Iku Lakin bishort Kwamba hili idhe ni najulikana Na ili rathi iko Weo unajua kama mimi ni kingia huyja, huyja kwa huu jamaa kwake Bila ya idhini yake Hana wa siwasi kapsa Bali ee mwenye wa meniambia nyomba hii wakti oote bato <coughs> <coughs> Mwenye wa nasema nyomba Nyomba yako Lakini iwe natoka moyone Nyomba nyomba yako moyone Ojo kune ili ya kusama kwenye mdomo Nyomba nyomba yako lakini ya mdomo lakin ni plakiaki Lakini hini ili ya kikweli natoka kwenye moyo Hii nyomba nyomba yako kikweli kapsa kwa sababu ame shimana kama walioshibana ka'bin malik na abu katata ikawa unaweza kuingia fi ayyi waqtin bighairi al-adab al-amru thani an ta'mana au an ya'mana al-muslim an taqa'a 'aynahu 'ala al-haram ni kwamba kuwe kuna amani au kuna uhakikisho wa kwamba jitako halitoingia katika pahali pa haram au halitoona kitu cha haram ديتراكوا حالي تو انا كيت شهرام وقت ما يمر الاذان كذا هو استا ندي لهه حتى ساعتين معلش تمام باي باي باي نوصل بعد الاذان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 أشهد أن محمد الله الله حي حي حي حي على حي على حي على على ಅಶಹು الله ಅಕ್ಬರ್ لا إله إلا الله من الفائدة الثانية إخوان من هذه الثقرة كما يقول العلماء جوازوا دخول المسلم من الفائدة الثانية إخوان من هذه الثقرة Dara akhii Au dara sadiqi Au dara jirani Bi ghairi idhni Wa min ghairi ilbab Bila bila hata bila kupitia kwenye mlangu Madamu ni pahali ambapo pamezo eleka Mtu anaweza kupita Bisharto alawal Iza tayaka na riba Washarto thani Iza amina Antaka aainuhu Ala alharam Pahali ambapo pamezo eleka Kama bila ukuta Kama bila ukuta Kama bila ukuta Kamba weza kuruko ukuta Na unu ni kana huu ukuta Huku amrefu bile Kama bile kuta zilibukuwa za zamani sio kama hizo kuta zetu za leo za kujengwa kama futi 8 au, au mita kadhaa za yupo ya midi mtu paka aroke yupo kwa kadhalika kama tulivyosema ni pahali ambapo unaweza au inaruhusiwa au imewezeshwa yuleka kwa muislamu anaweza kupita katika sehemu hiyo kama lisia ehwan faqra ya mwisho <coughs> nafikiria wakati tutaruhusu kumaliza haraka haraka anasema kaab bin malik radiyallahu anhu baada ya kumaliza kusema Hatta Nika Kutoka kwenye nyumba ya ya Abu Qatada, bustani, ya Abu Katada ka Katada Au bustani la ukuta, mzito nao Malik Na ambayo Yalikuwa Katika nafsi Kuyabeba ತುರ್ಜಿ ದಾ ನಿಮ ಅಬಯ فيكوا سامعين ان شاء الله نكمل ولا لا صحه اا طيب فافكرت كما ان प्रोफेसर بوقت وسلام نفكر ان شاء الله نواصل في الدرس القادم في مشيئه الله عز وجل اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وان يرزقني واياكم الخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اهله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته